هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله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 انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والله عنده حسن المآب كل أأنبئكم بخير من ذلكم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 لنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Shahid Allah anhu la ilaillahu wa al-malaikat wa alul ilmika iman bil qisttul la ilaillahu wa al-aziz al-hakim. Inna dinnahdallahi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 Kuil lahum mamlak al-Mulk, tuatil Mulk man terkhaat, watazil Mulk min man terkhaat, watauzil man terkhaat, watauzil man terkhaat, biyadik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 Walaupun Allah Menciri, kau itu tak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kau, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kau. Allah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 قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول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 واللهُ سميعٌ عليمٌ إذ قالتِ مِرأةٌ عمران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبِّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Fala maa wugatha, qalat Rabb inni wugatuhu anthah, walaulaa a'lam bima wugat, walaih sakkurku alanthah, walaih sakkurku alanthah, ويعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَنَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال ربه بلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك برحمة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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين Ya Maryam, kulitii l-Rabbik, wajudi, wa mukaima al-raqim. Zalik min al-ba' وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُ الْمَسِيحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَجِيلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصالحين قالت ربي ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون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 Aku akan menciptakan kalian dari tanah menjadi burung, dan kalian akan terbang, dan akan menjadi burung dengan izin Allah. Aku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 و مصدق لما بين يدي من التوراة و لأحل لكم بعض الذي حرمه عليكم و جئتكم بآية من ربك Inna Allahu Rabbi wa Rabbi kum fagbuduh. Hada ciratul mustaqim. Fala maa ahasa'isa minhum likkufra. Qaal man ancaari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 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Izahal Allah ya Isa, Inni mutawfik wa rafiguk illa ya, wa mutahhiruk min al-ladzinnakfaru wa jaalul-ladzinnatbaguk fauqal ladzilakfaru illa yoom al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 انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقا من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا Aku dan isteri, kita dan isteri, aku dan aku, kita dan kita, lalu berdiri, lalu dijadikan ancaman Allah kepada yang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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها فلم تحاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَالدَّقْتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ يَا الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة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 إن الذين يَشْتَرُونَ بعهد الله وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قليلا أُولَٰئِكَ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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن به ولا تنصرونه قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا أقرن قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ غير اللَّهِ الله Walaupun asliman di satau dan bumi, turun dan kembali, dan mereka kembali kepadanya. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang Dia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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين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 الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا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 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا لِلَّهِ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يبروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 ان الله شيء واولائك واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا لا يألونكم خبلا وَالدُّمَعَنِّتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُمْ أَكْبَر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 وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُوُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ كُلْ مُوْتُ بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسونين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل أَفَإِنَّمَا تَأْوُكُ تَلَّمَّ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَيِّنَ قَلْبَ عَلَى أَعْقَبِهِ فَلَيْיَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مأجلا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يردكم على أعقبكم فتن قلبو قاسرين بل الله مولكم وهو خير النصيرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صدقكم الله وعده إذ فتح سونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومن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 فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قبير بما تعملون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 ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي وينيت والله بما تعملون بصير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 وَمَن يَغْنُ لِيَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنسى فسهم يتألوا عليهم آياته ويذكّهم، يتألوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عيد أفسكم إن الله على كل شيء قدير.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 قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مضين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز القبيح من الطيب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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفَى نُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 Rabbana, inna semingin manadi, manadi lillaiman. An aminu bi Rabbikum, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة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 ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد